بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليه بالموده وقد كفر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 خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرعون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل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 وَمَن يَعْبُدْ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستفيرا لك وما أملك لك من اللهيم من شيء وما أملك لك من اللهيم شيء الربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم إن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 ولا يأتين بمهتني يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.